السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا أصل من الأصول ذات الأهمية القصوى في تفسير كتاب الله عز وجل ألا وهو تفسير القرآن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أي بسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولقد قال الله جل ذكره في كتابه الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر. لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون اذا كان رب العزه سبحانه امرنا في كتابه اذا اشكل علينا أمر ان نسال على الذكر بقوله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الذكر فمن إذن فالقرآن نزل عليه عليه صلوات الله وسلامه وتلاه على الصحابة زمنا فبلا شك ولا ريب أنه عليه صلوات الله وسلامه أعلم بتأويله من غيره أعلم بتأويل الكتاب العزيز من غيره سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكتاب العزيز بيانا شافيا، ولا يمكن بحال الاستغناء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم القرآن أو في تفسير القرآن ولذا كان منهجا وشانا وشأنا وعادة لأهل الباطل بل ولأهل الكفر أن يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتسنى لهم العبث في تأويل الآيات المباركات فطعنوا في السنة وزادوا عليها ما ليس منها وضعافوا الثابت الصحيح منها ووهنوا من شانها الى اخر ذلك من تصرفاتهم فنقول بالله التوفيق انه لزاما ان نلجا الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم لفهم كتاب الله عز وجل ولزم التنويه على ان هذه الجماعه المارقه التي اطلقت على نفسها ما ليس بحق لها وسمت نفسها كذبا وزورا القرآنيون وهم كذب في هذا الاصطلاح فالقرآن يدعوهم إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفئة الباغية المارقة فئة, فئة تسمت باسم القرآنيين ومفاد تسميتها ترك السنة تماما والاجتزاء بالكتاب العزيز دون نظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما اقتصروا على الكتاب العزيز وما عملوا بالكتاب العزيز لأن الله قال وما اتاكم الرسول فخذوه وهذه آية محكمة ومن آكم عنه فانتهوا وربنا قال وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وربنا قال فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا وربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وهم قالوا لن نتبع الرسول ولن نعمل بسنته ربنا قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى وتأصيله فلو كانوا كما ذكروا من اهل القرآن لاتبعوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله أمرهم بذلك في الكتاب العزيز ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم فقال ألا ليوشكن أحدكم أن يأتيه الأمر من أمري وهو متكه على أريكته فيقول أي رادا لأمري يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله فلزاما أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبها يفهم الكتاب العزيز والسنة فسرت القرآن سواء كان تفسير قوليا أو عمليا تفسيرا قوليا أو عمليا ولايات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آيات قليلة محصورة أما بفعل فكل القرآن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعل وها انا ذا اسوق امثله ان شاء الله تعالى لبيان ما ذكر ذكر اجمالا قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاه لم يرد في ايه ايه من كتاب الله كيف تقام الصلاه لم يرد اننا نصلي الظهر أربع ركعات ولا العصر اربعا ولا المغرب ثلاثا ولا العشاء اربعا ولا الصبح ركعتين لم يرد في ذلك أي خبر في كتاب الله فإذا لم نتجه للسنه كيف سنصلي كيف سنصلي إذا تركنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الصلاة أننا إذا افتتحنا في, القر... ليس في القرآن أننا إذا افتتحنا الصلاة نقول الله أكبر، ولا أن نقرأ الفاتحة، ولا أن نقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ولا سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا نقول سمع الله لمن حمده، وليس في القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات. وليس في القرآن اننا نسجد ركعة سجدتين ونركع ركعة واحدة فإذا تركنا السنة فكيف نصلي كيف سنصلي إذن إذا تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس في القرآن أن صلاة الجمعة ركعتين أن صلاة الجمعة ركعتان بل فقط إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ليس كذلك في الكتاب العزيز صلاة عيد ولا كيف نصلي صلاة الاستسقاء ولا كيف نصلي صلاة الكسوف كل هذا ليس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس في القرآن وليس في القرآن أننا نصلي ركعة الوتر كيف تكون ذكر الوتر عرضا أو عفوا ذكر الوتر في مقام مقام القسم به والشفع والوتر كيف نصلي؟ كل ذلك لم يرد أبدا في الكتاب العزيز إنما وردت آيات مجملة في إقامة الصلاة وفضل المصلين والتحذير من ترك الصلاة فعلى هذا من حاد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ستعصف به الأهواء كما عصفت بالفئة الإسماعيلية المقيمة في أطراف اليمن المتاخمه لنجران والذين لم يزل بعضهم يصلي خمسين صلاة في اليوم والليلة إلى غير ذلك من الترهات التي اختارها البعض في بعض البلاد كذلك إذا أتينا إلى مقدمات الصلاة صفة الأذان التي نقولها الآن والتي تدوى بها المساجد الله أكبر الله أكبر لم ترد صفة الأذان في كتاب الله عز وجل إنما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل الأذان الوضوء ليس في الكتاب ليس في الكتاب العزيز ذكر مضضة ولا ذكر استنشاق ولا ذكر وضوء ثلاث مرات ولا مرتين إنما إجمال. فقبل الوضوء الاستنجاء ليس فيه إلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالذي بين كل ذلك هو رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا انتقلنا عن الصلاة إلى الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن الذي قال لنا نخرج اثنين ونصف بالمئة من زكاة المال ومن الذي قال لنا نخرج العشر في زكاة الزروع إذا كانت الأرض تسقى من ماء السماء ونصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة كل هذا ليس في الكتاب العزيز تفصيلا انما الكتاب العزيز في إجمال الأمر بالزكاة وليس في الكتاب العزيز أننا نزكي إذا حال الحول، وأننا لا نزكي إذا لم يحول الحول، وليس في الكتاب العزيز أننا نزكي إذا بلغ المال النصاب، بل الآيات عام قيم الصلاة وأت الزكاة دون تقييد بالنصاب، فمقادير الزكاة وأوقات الزكاة، وما يتعلق بها من التفاصيل. ليس بمثبت صراحة في الكتاب العزيز في الكتاب العزيز الصيام لكن الصيام معنى الامتناع كتب عليكم الصيام كتب عليكم الامتناع الامتناع عن ماذا؟ عن الأكل؟ عن الشرب؟ السنة التي بينت. الامتناع عن الكلام؟ لا وإلا فمعنى الصيام؟ قد يدخل فيه الامتناع عن, عن الكلام اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فالامتناع عن الصيام امتناع عن النظر امتناع عن الاكل امتناع عن الشرب امتناع عن الجماع السنه هي التي بينت ذلك كله هل امتناع عن المضمضه امتناع عن الاستنشاق امتناع عن ماذا بين كل ذلك في سنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم السواك هل يستاقص الصائم أو لا يستاك وهكذا سائر المتعلقات بالصيام من أكل ناسيا من شرب ناسيا ماذا يصنع كل ذلك بيانته سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا انتقلنا إلى سائر الأمور سائر الأمور كأمر اللباس مثل اللبس. عندنا آية عامة قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادية والطيبات من الرزق من هذا المفتري الذي حرم زينة الله التي أخرج العبادية والطيبات من الرزق فالآية حللت كل أنواع اللبس لكن إذا أتى شاب الآن ولبس جيبا بلوزه وسنتيان وقميص نوم أحمر كالنساء ومشى في الطريق هل هذا يباح له أو لا يباح إنه ممنوع من الذي منع منعه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال فمن الذي وضع لنا هذا النهج فنقول لأولئي القرانيين إذن يلبس أحدكم جيبة وبلوزة ويلبس عقدا وغويشة ويمشي في الطريق لأن الله قال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لكننا ملتزمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتي فيها لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال من الذي منع الرجل من أن يلبس العقد أو الخلخال في الرجل إن السنة التي منعته من الذي منع الرجل ان يلبس الذهب إن النبي هو الذي قال هذان حرام على ذكور أمته عن الذهب والحرير وهكذا سيري الامور المتعلقه بالملبس كذلك إذا جئت للمطعومات الماكولات اذا اقتصرت على الكتاب العزيز ستأكل الخنافس والصراصير والثعابين والقطط لأن الله قال قل أجد اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو الا لغير الله به فإذا اجتزأت على الكتاب العزيز اقتصرت عليه حللت لنفسك أن تأكل القطة القرآن ليس فيه تحريم القطط. القرآن ليس فيه تحريم الثعابين القرآن ليس فيه تحريم الضفادع القرآن ليس فيه ايضا تحريم أكل النسور والنمور والحدي والعقرب وابو القردان ونحو ذلك إنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي منعت من ذلك إذ قال إن الله حرم كل ذي نابل من السباع وكل ذي مغلب من الطير فانتظمت تحريم ما ذكر وإلا لو لم يكن هذا الحديث موجودا لم تلوم الفرنسيين وهم يأكلون الفئران ولم لم تلوم الكوريين وهم يأكلون الكلاب إن الذي منعنا من ذلك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك إذا اجتزت على الكتاب العزيز حرمت الكبد لأن الكبد دم متجمد والله حرم الميتة والدم والكبد دم متجمد فالكبد دم لكن قال ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال والذي يحلل ويحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله له بذلك وبأمر الله له بذلك وإذا انتقلت إلى أي باب من الأبواب إذا انتقلت إلى باب من الأبواب كباب الزواج المرأة اذا طلقت ثلاثة تطليقات لا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره ولكن كيف تنكح ما المراد بالنكاح هل المراد بالنكاح الجماع مجرد العقد السنة التي بينت وليس في الكتاب العزيز الا المحلل والمحلل له إنما في السنة لعن المحلل والمحلل له ليس في الكتاب العزيز المنع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فإذا لم تعمل بالسنة تزوجت المرأة مع عمتها ومع خالتها والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وكذلك ليس في الكتاب العزيز النهي عن الشغار نكاح الشغار وهو أن تقول لشخص زوجني أختك وزوجك أختي أو زوجني ابنتك وزوجك ابنتي ليس بينكما صداق الذي نهى عنه هو النبي عليه الصلاة والسلام نهى النبي عن نكاح الشغار عليه الصلاة والسلام كذلك في أبواب الرضاع كم رضع تحرم ليس في الكتاب العزيز عدد معين للرضاعات المحرمه إنما فيه واماتكم التي ارضعنكم دون ذكر عدد وكذلك ليس في الكتاب العزيز محرمات من الرضاع الا صنفين فقط وهما أمهتكم التي ارضعنكم وأخواتكم من الرضاعة لكن في السنة سبع اذ النبي قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسأ وليس في الكتاب العزيز أي ذكر يبين أن لبن الفحل يحرم ولكن هذا في السنة ومعنى لبن الفحل إذا تصورنا أن رجلا متزوجا بامرأتين أرضعت امرأة منهن ولدا أجنبيا وأرضعت المرأة الأخرى بنتا أجنبية فالولد لم يجتمع مع البنت على ثدي واحد ولكن اللبن الذي جاء لهذه المرأة ولهذه المرأة بسبب الزوج الذي يطلق عليه حين إذن الفحل فيصبح الولد أخل للبنت من الرضاعه من الأب ويحرم بسبب ذلك مع أنه لم يرضع من نفس الثدي الذي رضعت منه البنت ولكن اللبن الذي جاء لهذه ولتلك سببه الزوج فكان الولد أخل للبنت من الأب من الرضاعه ومن ثم يحرم عليها كل هذا لم يبين في كتاب الله عز وجل ولكن بينته سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا الفاظ الطلاق ليست في كتاب الله الذي يريد أن يطلق ماذا يقول ليس في الكتاب العزيز ماذا أقول إنما إشمالي ايها النبي إذا طلقتم النساء ليس في الكتاب العزيز أنك تطلق في طهر لم تجامع فيه إنما بيّنت ذلك كله سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا في كل الضروب وفي كل الاتجاهات في باب الديات في القتل إذا قتل شخص شخصا ووافق أهل المقتول على قبول الديا أو كان القتل خطا ليس في الكتاب العزيز إلا قوله تعالى ودية مسلمة إلى اهله كم الدي المسلمة إلى أهله كما الديه المسلمة إلى أهل هذا الشخص الديه المسلمة ما بينت في الكتاب العزيز إنما بينت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا تتواصل الأمور دية السن كم هي إذا ضرب رجل آخر فكسر سنته دية السن كم هي دية العين كم هي دية الرجل كم هي فكل صور الديات كل مقادير الديات لم يبينها ربنا في كتابه تفصيلا نما بين أمرها في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالديات كلها كل الديات وكل ما يتعلق بها من أحكام بيانها في السنة كما أسلفت دية النفس دية العين دية الأنف دية الأذن دية السن دية الاصبع إذا قطع كل ذلك بيانه ليس في الكتاب العزيز بد من الرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدق قولوا تعالى في الحج فنحصرتم فما استيصر من الهدي كم الهدي ما الهدي ما معنى ما استيصر من الهدي ليس في الكتاب العزيز في الحج فيما يتعلق بالحج أننا نطوف بالكعبة سبعة أشواط إنما في الكتاب العزيز فقط وليطوفوا بالبيت, ولي بالبيت العتيق كم أطوف بالبيت العتيق من اشواط ليس في الكتاب العزيز أنني أبيت بمنن ثلاث ليال ولا أن أرمي الجمرات بسبع حصيات ولا أن أقف بعد الجمرات أدعو وأنني لا أدعو بعد الجمرة الكبرى إنما أدوى بعد الصغرى والوسطى وليس في الكتاب العزيز أنني أصلي جمعاً في عرفات ولا أصلي جمعاً في مزدلفه كل تفصيل هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك السعي بين الصفة والمروه ليس في الكتاب العزيز أنني أسعى بين الصفا والمروه سبعة أشواط ولا أن بين في بطن الوادي بين العلامتين الخضراوين والذي بين ذلك هو صلى الله عليه وعلى وسلم في سنته، فترك السنة هدم للحج بكامله، هدم للصلاة، هدم للصيام، هدم للزكاة، وهكذا في سير الأمور. الأطعمة كما سمعتم، إذا اقتصرت على الآية. استمحت لنفسك أن تأكل الخنافس والصراصير ولكن تأتي الآيات الأخرى تضبط المعنى أو النبي عليه الصلاة وسلوكه وتصرفه وأكله وشربه يبين لنا ما أجمل من كتاب الله عز وجل كما سمعتم في الأنجح في المحرمات منها في الطلاق كيف يكون في الجمع بين النساء الكتاب العزيز فيه فقط فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع والواو قد تقصد الجمع احيانا اكلت خبزا ولحما فقد يفهم شخص ان مثنى وثلاث ورباع يكون العدد تسع ويبيح ان يتزوج تسع ويقول اخر بل اتزوج ألفاً لان الله ما نهاني قال فقط الزوج اثنين ثلاثة اربع ما نهاني فيستبيح لنفسي أن يتزوج مئة امرأة يجمع بينها بينهن ولكن من الذي منعنا إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت سنته وافعال اصحابه في زمانه ولأنه لم يرد أن أي صحابي زاد على أربع في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت السنه خير بيان لما أجمل من كتاب الله سبحانه وتعالى في أي اتجاه كنت في المواريث كذلك ليس في الكتاب العزيز الحق الفرائض باهلها فما بقي في الأول رجل ذكر ليس فيه فما بقي في الأول رجل ذكر الوصية قال تعالى من بعد وصية يوصى بها اودين ليس في الكتاب العزيز منع الوصية لوارث ليس في الكتاب العزيز منع الوصية لوارث ليس في الكتاب العزيز ان الوصية لا تتجاوز الثلث ليس في الكتاب العزيز شيء في امر الطهارة يتعلق بالاستحلام من نام ورأى أنه لما استيقظ رأى بللا السنة بينت إنما الماء من الماء عفوا إنما الماء من الماء نعم إذا رأت الماء عليها الغصر إذا رأت الماء وهكذا إذا سرنا في كل باب من الابواب وجدنا انه لزاما من سنة النبي عليه الصلاه والسلام إذا جئت إلى أبواب البيوع ليس في الكتاب العزيز النهي عن بيع الملامس ولا النهي عن بيع المنابذة ولا النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه كل هذه النصوص ليست في الكتاب العزيز وليس فيه النهي عن تلقي الركبان إنما بيلت ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ووضحته خير ايضاح في الكتاب العزيز والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكن هل كل سارق تقطع يده؟ شخص سرق منك القلم أو سرق بعض الترمس منك اسمه سارق لكن هل تقطع يده؟ الكتاب العزيز فيه تقطع ليس فيه تقطع يده السارق في كم؟ ومن السارق الذي تقطع يده السنة بينت السارق العاقل البالغ اما الطفل اذا سرق هل تقطع يده لا تقطع يده الايه ليس فيها هذا التفصيل وفي الحديث تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا هذا ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى شارب الخمر ما حده لم يذكر له حد صريح في كتاب الله عز وجل لم يذكر حد لشارب الخمر في الكتاب العزيز وإنما التي بينت, بينت حد الخمر هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسكرات ليس في الكتاب العزيز ما أذكر كثيره فقليله حرام إنما في الكتاب فقط ذكر الخمر لكن التفصيل في السنة ما أذكر كثيره فقليله حرام فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بينت ذلك في كل الأبواب إذا جئنا لأذكار الصباح والمساء هل في الكتاب العزيز أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له ليس في الكتاب هل سيد الاستغفار في كتاب الله وما أنت ربي لا إله إلا أنت هل في كتاب الله ماذا أقول إذا دخلت بيتي إذا خرجت من بيتي إذا نمت أخذت متجاعي ماذا أقول ماذا أقول إذا رأيت رؤيا مفزعة ماذا أقول إذا هبت الرياح ماذا أقول إذا, رأ... إذا جئت من سفر ماذا أقول إذا خرجت مسافرة كل هذا ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى بل هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك الرقى والتعاويذ قل لك ارقني هل في كتاب الله ارقي بصوره كذا أو صورة كذا أو ذكر كذا أو ذكر كذا ليس هذا في الكتاب إنما السنة فيها أذب البأس رب الناس شفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء كشفاء لا يغادر سقما السنة التي فيها كل ذلك ليس في الكتاب العزيز تفصيل شيء من ذلك الرؤيا المفزعه واقسام الرؤيا ماذا اقول عند الرؤيا المفزعه ماذا اقول عند الرؤيا الطيبه هكذا كل ذلك اذكار النوم كل ذلك ليس في الكتاب العزيز تفصيله انما تفصيله في سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحيل المباح منها المكروه منها احكام المساجد النهي عن البيع والشراء في المسجد كل هذا تفصيل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام خير تفصيل فلا يجوز أبدا أن نقول لا يجوز أبدا أن نقول نشتزئ بالقرآن سنهدم الدين كل الدين بهذه الطريقة أرجع قيلا أشرات الساعة الصغرى وأشراتها الكبرى الدجال ليس له ذكر في كتاب الله هل معنى ذلك أنه لا يقول؟ طلوع الشمس من مغربها لم يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى تفسير قوله تعالى والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم أين تجري أين تذهب هذه الشمس عندنا في كتاب الله في سنة رسول الله إنها تذهب وتسجد تحت العرش فلا يستطع ابدا بحال من الأحوال الابتعاد عن سنة النبي حتى في أمور المعتقد ليس في الكتاب العزيز التصريح كالتصريح الوارد في السنة من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ليس هذا في الكتاب بل إذا فهمت الكتاب العزيز والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والزاريات في الحاملات وقرى والليل إذا يغشى والطور وكتاب المسطور سأسوق لنفسي أن أحلف بكل هذه الأشياء لأن الله حلف بها في القرآن لكن الذي نهى عن الحلف بالأباء الذي نهى عن الحلف بغير الله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكل هذه المسائل كل هذه المسائل بينت بسنة النبي خصال الفطرة الختان قص الشارب آفاء اللحى، ندف الاباط حلق العانة كل ذلك ليس في كتاب الله عز وجل تفصيله إنما تفصيله في سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكذا تضيف السنه امورا وتمنعنا السنه من امور وبالله التوفيق اذا جئنا لايه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير قلنا الآية السنة منعت من الأشياء إضافة إلى هذه الآية كل ذي نبن سباع كل ذي مخلب من الطير اضافه الحمير هل أكل الحمار يجوز إن قال قيل لا يجوز لماذا لا يجوز والقرآن الكريم فيه قل لا اجد فيما احيا الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوعا او لحم خنزير فسارجع الى ان النبي حرم لحوم الحمر الاليه عام خيبر الى الابد فتحريم الحمير جاء بسنه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فإذا انفصلت عن السنة لا بد نظل ولذلك قوله تعالى على سبيل المثال يسألونك عن المحيط قل أذن فاعتزل النساء في المحيط ما المراد بالاعتزال إذا تركت نفسي والآية الكريمة اعتزلت النساء تماما تركت لهم البيت بالكلية أو أخرجتهم أخرجتهم من البيت وقد كان اليهود يفعلون ذلك إذا حاضت المرأة طردوها من البيت لم ياكلوها لم يشاربوها لم يجالسوها ولكن سنة النبي بينت المراد بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط بينت خير بيان معنى قوله فاعتزلوا النساء في المحيط. فبينت أن المراد بالاعتزال اعتزال الجماع اعتزال الجماع وكذلك هو الطرق منع اتيان المرأة في الدبر وليس هذا بصريح في الكتاب العزيز إنما في الكتاب العزيز فأتحصتكم أن شئتم نعم قال ابن عباس هل الحرص إلا موطن الزرع ولكنه ليس بكاف في حسن المسألة انما حسمت بمجموعة الطرق الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان في أساندها مقالات وهكذا كلما تجولت في الكتاب العزيز رأيت نفسك محتاجا إلى السنة فإذا قرأت قوله تعالى في شأن الحج فمن كان منكم مريضا أو بهذا من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كم قدر هذه الفدية فدية من صيام أو صدقة أو نسك كم قدرها بينت السنة بينت السنة سنة النبي أن الفدية اطعام ستة مساكين أو ذبحشات أو صيام ثلاثة أيام على التخيير هذه سنة النبي عليه الصلاه والسلام في الاضحيه شروط الاضحيه سلامتها من العيوب سلامه الاضاحي من العيوب سن الاضاحي كل هذا بين في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام بل هناك عبادات ليس لها اي ذكر في الكتاب العزيز وانساك كذلك فعلى سبيل المثال العقيق هل العقيقة هذه لا أي ذكر في القرآن ليس للعقيقة فيما علمت أي ذكر في كتاب الله عز وجل إنما ذكرها وبيان ماهيتها وبيان وقتها وصفتها كل ذلك بين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلذا كان من شأن الذين يريدون الطعن في الدين من الملاحده والشيعة البعداء البغضاء وكذلك عموم اهل البدع كان من شهدهم الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولما كانوا لن يستطيعوا أن يجرؤوا على أن يقولوا إننا نرفض سنة النبي محمد بدأوا يلعبون بشيء آخر الطعن في رواة هذه السنة فطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما فعلت طوائف الشيعة البغضاء طعنوا في الصحابة فإذا طعنوا في الصحابة طعنوا في السنة التي رواوها بل وطعنوا في القرآن الذي نقله الصحابة أن القرآن من الذي نقله إلينا الصحابة نقلوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فتبجح الشيعة بالطعن في الصحابة ومن ثم طعنوا في القرآن وطعنوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك حتى يسقط السنة فيعبثوا في العبادات كيف شاء في حج في زكاه فاختلقوا الزكوات الباطلة عندهم وقالوا إن الزكاة الخمس خمس التركه ليست اثنين ونصف في المائة بل عندهم انك تزكي كل سنه عشرين في المائة من مالك ليس اثنين ونصف بالمائه فدمروا فريضة الزك... اختلقوا في فريضه الزكاه امورا شقت على الاباد لصالحهم او صالح ما اسماهم الايات عندهم جعلوا خمس المال يخرج زكاه سنويا فأرهقوا الناس غمزوا في الصحابة الذين طعنوا في نقل رواية الأذان فزادوا في الأذان زيادات كما يصنع الشيعة حي على خير العمل أشهد أن عليا ولي الله إلى غير ذلك من الزيادات فمن اهل البدع من طعن في الصحابة لإسقاط السنة ومنهم من ادعى توقير الصحابة لكن طعن في الذين رووا عن الصحابة فطعن كثيرون منهم في الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إذ قد روى أكثر من ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا فيه وغمزوا فيه غمزا شديدا حتى يطير السنة وبعد ذلك يعبسوا في القرآن والأحكام كيف يشاءون فضلا عن ذلك كانت ثم اتجاهات أخر لتشويه جمال سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم لتشويه جمال الدين فافترت طائفة أحاديث ونسبتها كذبا وزورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظهروا التعارض بين السنة فافتروا طائفة من الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله سلم فظهر اهل الحديث جزاهم الله كل خير عن الإسلام واهله ونافحوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير منافحه، فبينوا الصحيح من الضعيف والسقيم المعلول من النير المقبول الصحيح فالحمد لله ميزت سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأعود قائلا كانت المسالك للطعن في هذا الدين على ضروب الضرب الاول الغمز في السنة اجمالا ورفضها اجمالا كفئه القرانيين المزعومه التي تفتري الكذب على الله وتفتري الكذب على الخلق واتجاه آخر بعد رفض السنه طعن في الصحابه الذين رووا السنه هو اتجاه الشيعة الروافض البعداء البغضاء وقول ثالث واتجاه ثالث هو الطعن في التابعين واتباع التابعين الذين رووا تلك السنة والوجه الرابع الذي سلك من اهل الباطل هو افتراء احاديث ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صنعه بعض المارقين من الذين دخلوا في الاسلام ظاهرا ليدمروه من الداخل إذ كان هذا شعار رفعت يهود بقولهم اعتنقوا الأديان لتخربوها وتصديقوا في كتاب الله قال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي نزل على الذين آمنوا وجنار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون أي آمنوا في الصباح حتى يطمئنوا لكم وفي آخر اليوم قل وجدنا الدين في خلل فاتركوه حتى تشككوا الناس في الدين فهذه الفئة افترت أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام وأدخلتها وكذلك فئة المتصوف الجهلة الذين افتروا على النبي أحاديث في الترغيب والترهيب قالوا نحن لا نجذب على النبي بل نجذب له ولصالحه فافتروا أحاديث عليه لتخويف الناس أو افتروا أحاديث عليه لترغيب الناس وكذبوا على الرسول فكانت هذه بعض محاور اهل الكفر وأهل المحاور أهل الكفر البدع والضللات على هذا الدين الحنيف القيم ولقد قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فكان لزاما على كل مفسر أن يكون ملما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام مميزا للصحيح من السقيم منها حتى لا يذهب يفسر آية بحديث مكذوب فيضل ويضل هو الآخر فكان لزاما أن يكون المفسر ملما بسنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة ويتم تسليم كي يميز التفسير الصحيح من التفسير المفترى المكذوب وهذا أصل أيضا يضاف إلى السنة الا وهو أن تكون السنة والأثر الذين يفسر بهما القرآن سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك وكما سيأتي إن شاء الله تكون آثار صحيحة ثابتة عن الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ألا شاء بارك الله فيكم تفضل نزل